وإذ قلتم يا موسى بنا برخو أي بني إسرائيل وقتئذ قالت يا موسى أي موسى لن نؤمن لك أم بوريتناي أَمْ اعتراف في أو تشتي توبي هوت بشرطتي اگر شرطي أم بإيمان التائين أو شرط تشيا حتى نرى الله جهرًا أن گدي إيمان خو ادخوا ام امسحكي هذا مطلب وانبو ابدا خوز وانبو تأخذتكم الصاعقة يعني آجركي هنجرتك خذ تعالى بني اسرائيلي برنا هلاكي صاعقي اب آجركي آجركيش عسماني هات وصوت وأنتم تنظرون وسحكرا في اجري وقتك خذ تعالى بصوت النمران